بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها المنهار طاردين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه, باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فجمعتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغره بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاتقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها واجبينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقاضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث معجب الكفار نباته ثم يهيج, ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغذرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروض سابقوا إلى مغذرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 لكي لا تحسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ فمن يتولى فإن الله هو الغني الحميم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عليم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل واتيناهم الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كاذنين من رحمته ويجعل لكم, ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وَأَنَّ الفضل بيد الله يؤفيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم